ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق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 لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أ ث ق ا ل ك م إ ل ى بلد لم تكونوا بالهيه إ ل ا بشده إن بسم الله الرحمن الرحيم ورحمهما اجمعين ومن ت ب و ه م باحسان الى ي ق م ا ل ا ت ع ل م و ن وعلى الله قصد السبيل ومنها جاء ئ ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم من ه شرب ا ومن ه شجر في ه تسي مون ي و ب ت لكم بهزر ا ل عوز ا ل ي ت و ن و ا ل ن خ ي ل و ا ل أ ع ن ا ب و من كلث ا ل م ر ا ت إن ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره إن في ذلك لآيات لقوم وماذا ر أ ل ك م في ا ل أ ر ض مختلفا أ ل و ا ن ه إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون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 أ و ل م يروا إ ل ى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 يشركون ليكفروا تعلمون آتيناهم فتمتعوا فسوف بما ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون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 وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء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 في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إ ل ى أرض ل ل ع م ر لكي لا يعلم بعد علم إ ن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد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 وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير أ ي ن ما يوجهه لا ي أ ت ي بخير هل يستوي هو ومن ي أ م ر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض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 والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ه لعلكم تشكرون أ ل م يروا إ ل ى الطير مسخرات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 والله ََُّ جعل َََ لكم َُ مما َِّ خلق َََ ظلالا َِ وجعل ََََ لكم َُ من َِ الجبال َِِْ أ َ ك ْ ن َ ا ن ا وجعل ََََ لكم َُ سرابي ََِ لتقيكم ََُُِ الحر ََْ وسرابي َََِ لتقيكم ََُِ باسكم َُْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ المبين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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك ا ل ك ت ا ب ة بيانا لكل شيء وهدى و ر ح م ة وبشرى للمسلمين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 ما عندكم ينفذ وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا اجرا باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من مؤمن أنسى ذكر أو أنسى وهو ف ل ن ح ي ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم أ ج ر ا ب أ ح س ن ما كانوا يعملون فإذا فاستعذ القرآن قرأت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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا ب د ل ن ا آ ي ة مكان آ ي ة والله أ ع ل م بما ينزل قالوا انما أ ن ت م ف ت ر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 وضرب الله مثلا قريه كانت آ م ن ه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكثرت بانهم الله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 ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاذ فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن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 موسوعه النابلسي ح ك ن من ا للعلوم ن الاسلاميه